لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون.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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاأو هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول لهم له